Gutter, hvad jeg næste I'm you بطيان كدي ريت سنه ده ليش جاك يا نجم المضيح ليش بات ترخص الغالي الوقت فات يا نجوم السماوات تشهدي يوم يلعب